رزائن الرحمن تقدم فتاة الحاج يقول السائل هل لي أن أطوفى في الأدوار العالية حول بيت الله الحرام؟ وهذا حدث في خلاف بين المعاصرين والصحيح الراجح أنه له أن يتوف. وهذا صار اتفاقاً أن, أن الطواف وإن كان أنه حتى الفقهاء يفترضون أنه حلق فوق الكعب هل يصح الطواف أو لا؟ في الأدوار التي بنيت عالية، ما دام خط الطاف من الشوط، الشوط من الحجر الأسود، وراجع عليه حتى لو توسعت الدائرة، وراجع الحجر الأسود أو علامة الحجر الأسود، الطاف يكون صحيحا ولا شيء فيه.